قال أرأيتَ إِذ وينَا إلى الصخَةِ فإِن نَنسيتُ الحوتَ وَما أَ سَان إَّ الشيطان وَماأَ سَانه إ الشيطانُ أن أذكرَ وَاتخَدَ سَبهُ في البَحر جاء